وإن خبتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا فإن خبتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 124. ذلك أدنى ألا تعولوا 125. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 126. فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا ت... وَاصْطَفَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَطْعِمُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِالْيَتَامَى حَافِظِينَ حَتَّى إِذَا بلغوا تُمِنُّوُمْ رُشْدًا فَرُدُّو إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَجِئْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا 114. كَانَ كان غنيا فليستعفق 115. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 116. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 117. وكفى بالله حسيبا 113. مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا وَإذاَا حضَرَ الْ القِسمَتَأُ الْقُرربَ واليتامَا وَمَسكينُ بَوذُكُهُم مِنْهُ وَقُ لَهُ قَوْلَم مَّ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 فإِن كُن نَّ نِسَاء فَووقَتْ نتَْنِ فَلَهُ نَّتُلُتَمَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَت وَاحدَةً فَلَ النَّص وَلِأَبَ وَيْهِ لِكُلِّواحِِدٍ مِنهُ مَسْتُدُسُ مَِّا تَركَ إِ كَانَ لَهُ وَلَد